جعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علقة فخلقنا العلقة مضة فخلقنا المضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر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 وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أُوَبِّ قَدَرًا فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرٌ فَأَنْزَلْنَا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 في ذلك لا ياتي وإن كنا لمبتلين ثم شنّا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكهم من إله غيره أ فلَتَتَتَقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن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 وَلَئِن أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ حَيْثُ هَٰذَا هَٰذَا لِمَا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 قال عم قرني إلا يصبحن نادمين فأخذت الصيحة بالحق فجعل لهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم أشرنا منه بعدين قرون آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تثرا كلما جاء أمة رسولها كذبون 116. فأتبعنا بعضا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدوا به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين رَشِيَتْ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُوَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُوَ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهَا أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ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 قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم على أصحابكم تنكصن مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمْ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مُنكِرون أم يقولون به جنة بل جاءه بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولا يتبع الحق وهو أهمل فسدت السماوات والأرض ومن فيهن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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ لَا كِبُونَ فَرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرْرٍ لَا لَجُو فِي قُوْغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 17. وإن شاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 18. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون 19. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون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 لا كاذبون ما اتخذ الله مولوده وما كان معه من إله إذا لذبن كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة اتعالى عما يشركون قل ربي ما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين واننا على ان نريكم ما نعدهم لقادرون اذ أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاءوا الفلح في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت يَسِرُونَ اَنْفُسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْ تنام <تصفيق> وكن فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون حاسبتُم بأنَّما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن 17. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير